فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل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 تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم دناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد